بكرنيش النيل مشاهدين الكرام لقد كانت رحلة الإسراء والمعراج ضيافة ربانية أعدها الحبيب لحبيبه صلوات ربي وسلامه عليه ليطلعه فيها على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وليسمع في كل سماء مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فنعم الأخ ونعم الخليفة مشاهدين الكرام قد جاء في أثر أن الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه لما صعد إلى السماوات العلا ثم إلى صدرة المنتهى رأى رجلا يكيل بيمينه إلى يساره وبيساره إلى يمينه فسأل الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه وقال من هذا يا أخي يا جبريل فقال له جبريل عليه السلام إنه ميكائيل يحصد حسنات أمتك فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وقال له يا أخي يا ميكائيل من هم أعظم الناس درجة عند الله عز وجل فقال له ميكائيل وجدت الخير كل الخير في ثلاثة يا رسول الله أما الأول فرجل أصلح بين اثنين متخاصمين لله رب العالمين وأما الثاني فرجل ربا يتيما فأحسن طربيته لله رب العالمين وأما الثالث ثم سكت ميكائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبادرته بالإجابة، وقلت له من هو الثالث يا ميكائيل فقال ميكائيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أما الثالث يا رسول الله، فلو جعلت الأرض، فلو جعلت البحار مداداً. والأشجار أقلاما وأهل الأرض جميعهم قتابا ما كتبوا ولا حصدوا ثواب الثالث فقال له النبي ومن هو قال هو كل من سمع باسمك فصل عليك فاللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله هذا الذي في ليلة الإسرى به جاء الأمين وقال له سربنا يدعوك مولانا العظيم لحضرته لتشاهد المعبود يا كل المنى فما زال يرقى والملائق تزفه حتى رق السبع الطباق نبينا وإذا به في حضرة صمضية سمع النداء مرحبا بحبيبنا فاللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله صلاة تشفع بها عند الله عز وجل مشاهدين الكرام معنا في هذا اللقاء المبارك قارئا فضيلة الشيخ طه النعماني ومعنا خطيبا لهذا اليوم المبارك فضيلة الدكتور علي محفوظ من علماء الأزهر الشريف مشاهدين وخير ما نستهل به هذا اللقاء الإيماني المبارك آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا إلى سبيل ربك في الحكم والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم لم بما ظل عن سبيله وهو أعلم في. إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عنقبتم به ولئن صبرتم له وَمَا صَبَرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاصْبِرْ وَمَا صَبَرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ Bismillah. لِنُرِيَهُ مِن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 حَمَلْنَا مَعَنُ نوحٍ إن إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا ما رعتهني ولا تعلن نعلو أنكبي. ورددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنينا وجعلناكم أكثر نفير إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أزأتم فلا إن أحسنتم أحسنتم, أحسنتم أنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ক I <laughs> وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَذَرْنَ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا Oh, I'm بكم ولتعلم عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه. What did وكل ونخرج له يوم القيامة كتابا وكل إن